التسجيل الثاني استمع إلى التراكيب ثم أعدها ألف التصديق بالقلب با الاستسلام لله تا لا إكراه في الدين الإقرار باللسان